بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم si salatihim si si wala vi hona والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفرج يمحى والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملوح Bamanin bil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 وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى vala, vala, vala, vala, vala, الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ Tuhlalatin minuutin Tuhlalatin minuutin Tumjajalnaahu ثم خلقنا النطفة على قسم، فخلقنا العلاقة مبغثا، فخلقنا المبغث عظاما، فكسرنا العظام لحما. فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ Tummä, inna kum ba'da zalik la'mi'toon. Tummä, inna kum yom وَلَقَدْ خَلَقْنَا سَمَاوَاتٍ وَأَرْضًا وَطَوَانَا مَا لَكُمْ وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكنناه في الأرض Wa inna ala vahaabin bihi laqadirun. Fahenli. كم فيها فواكه كثيرة ومنها sen jaranta rojo mi oin Nalkom fil fi buquninha valkom fiha mma Verratut, vahvistat koko, ja sen päällä ja وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إله غير أفلا تستقون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 يُرِيدُ أَن تَصْنَعَ بُلَالًا لَكُم وَلَهُ شَاءَ اللَّهُ لَئِنْ ظَلَمَ لَإِكْتَنَّسَ مَسَامِنَ il la ranju lu bin hijin Demonstason ja aschat tuo kberen. R…. O loops iemei Let's go. Ja sitä laitaa, sitä laitaa, sitä laitaa, No uh -oh. أَطَلَّتَ تَقُونَ وَقَالَنَ الْمَلَأُ مِنْ قَوْمِهِ الَّذِينَ كفروا وكذبوا بلقاء الآخرة وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا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 ما تشرظون؟ ولئن أطعتوا بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. يَوْمَ يَدْعُوكُمْ Kum. ۖ إِذَا مِتُّمْ وَكُنْتُمْ تُرَابًا وعظاما أنكم مخرجون هيهات هيهات لما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحن يا وما نحن بمبعوثين إن هو إلا رجل نفّ ترى لَلَّهِ كَذِبُ وَمَا نَحْنُ لَهُ بِمُؤْمِنِينَ قَالَ رب قَيَّضُوا بِالْحَقِّ فَجَعَلْنَاهُمْ غُثَاءً كَأَنَّهُمْ ذُلٌّ لِلْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ثم أنشأنا من بعدهم قرونا آخرين ما تسبق من أمّة أجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلا تترى كلما جاء أمة رسولها فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاذين فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ <تصفيق> ثُمَّ أَرْحَمْ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 ولقد آتينا موسى الكتاب فلعلهم يهتدون وجعل نذنا مر يم وأم mou uh -huh. uh -huh. Tقطّصو كل درهم في غمرتهم حستاحين، أحسبون أن ما نبذه. راي عن تنونا انما نمده ذيهم مما له بنينا في الخير بل لا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم Waldhia humbi a yaatibihimmiu waladhi na hombi والذين Tu ata okolo go hom mo أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون ولا نكلف sanna illa unsana waladhina kitamu ihqu biha wa hum la بل قلوبهم في ضمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها Ah,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 him his he he his his his his كلا تدعونهم إلى صراصم مستقيم، وإن الذين لا يؤمنون بالله. آخرة عن الصراط لماكبون ولو رحمناهم وكشف نا ما بهم منظر إلا الجوف في طغيانهم ولقد أخذناهم العذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون <تصفيق> إذا فتحنا عليه البابا فعذاب إذا هم فيه مبلسون وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَأَنزَلَ O hän on, joka on saanut heidät maalle ja he tulevat Omaan haavoja, eflä taakilun, lam qalan awlun qalu aiza mna wa لقد وعدنا نحن وآبا كل من الأرض. Kul ilahin bima khalaqa Wala فَبِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ السَّيِّئَةِ نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَصِفُونَ وَقُورٌ أعوذ بك من همذات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب رجعون أعمل صالحا فيما ترك كلا إنها كلمة هو قام وَمِنْ وَرَائِهِ ضَرْزَقٌ إلَى يَوْمِ يُبَاتُونَ فَإِذَا نفق فِي الْصَّفِّ se ve بينهم womi i مَن ثَقُلَت مَوَازِينُهُ فأولئك هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تَلْفَحُ وُجُوهَهُمُ النَّارُ وَهُمْ فِيهَا كَالِحُونَ <تصفيق> أَلَمْ تَكُنْ أ Bye. قَالَ أَخْصَأُ فِيهَا وَلَا تُكَلِّمُونَ إِنَّهُ كَانَ فريق من wall uh -huh. Dan كم لبثتم في الأرض عدد سني فَتَعَالَى اللَّهُ وَالْمَلِكُ الْحَقُّ لا Mayda oma hi la ha قل رب اغفر ورحم وأنت